طالحين. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن على قسمين. اللعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. لعن من يستحق اللعن. فهذا يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما لعن هؤلاء ولعن آخر يقصد به الدعاء لهم اللهم من لعنته أو سببته فاجعلها رحمة له فاجعلها رحمة له فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن يختلف السياق فإما أن ينعل يلعن من يستحق اللعن وإما أن تنقلب هذه اللعنة إلى دعوة